بسم الله الرحمن الرحيم طوثيم. تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من مدى موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في النظر وجعلها ماشيعا يستضع قطائب ذا منهم يستغيب طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي لساءهم إنه كان إلى المفسدين ونريد أنهن على الذين استمعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنود وما منهم من كانوا يحمرون وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخوفي ولا تحزني ولا تخوفي ولا تحزني إنا إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا تَئِنُّ فرعون وَهَامَانُ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتْ مَن تُرِعُونَ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ وَقَالَتْ مَن تُرِعُونَ فِرْعَوْنَ قُرَّةَ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَنَسْقُتُنَّهُ أَوْ وَلَدًا او نتقنه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فهد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا قربتنا لو على قلبنا لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي وقالت لاخته غصيه فبصرت به عن جنبهم وهم لا يشعرون وحرمنا علي المرضع من قبل فقالت هل ندلكم على اهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل على أهل بيت لكم وهم له ناصحون فردناه الى امه كي تضر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق, وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستوى اتيناه حكما وعلما أرسيناه حقا وعلما وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغذوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فطبوا عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مظلوم قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له انه هو الغفور الرحيم قال رب بما ظلمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المزيلة خائفين يترقب فإذا الذي استنصره بالنمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أرد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نشرا بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقفى المدينة يسعى قال يا موسى إن المنا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما تَوَجَّهَتِ تلقاء مدين قال عسى ربي أَن يهدي لي سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما صبرتما قال تانا نصيح حتى يختر الرعاء وابونا شيخ كبير فتقال ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت الي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت النبي أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليك فقالنا سخف نجوت من القوم الظالمين قال اتحذروا ما يا أبت استعجروا إن خير من استعجر القوي الأمين قال إني أريد ان مكحك أحد ابنتين هاتين قال إني أريد أن ك أهل المتيان تيم على أن تحجري زمان يا حجج فإن ممتاع شراب فمن يدك وما أريد أن أشوق عليك, أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيري وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنف من جانب الطول لارى قال لأهلهم كذو قال لأهلهم كذو إني آنف نارا لعلي آتي بخبر أو جدوة من النار لعلكم تفقلون فلما أتاها نوري من شاطئ الواضي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أنا الله رب العالمين وأن ألق عفاك فلما رآها تهتز كأنها جاء ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسكدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهد فذلك فرعانان من ربك فذلك فرعانان من ربك إلى فرعون وملئه كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوا واخي هارون هو اصلح مني لسانا فارسلوا معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عملك بأخيك ونجعل لكما سلطانا, ونجعل لكما سلطانا فَلَيُصِلُونَ إلَيْكُمْ بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنْ تَبَعْكُمْ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بِهِمْ مَا لَا إلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعَنَا بِهَا فِي هَٰذَا وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقله الدار انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا ايها المنا ما علمتم من اله غيري وقال فرعون يا ايها المنا ما علمتم من اله غيري فأوكذ لي يا مامان على الصين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجلوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه فَنَبَغْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّتَيْنِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّتَيْنِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَتُهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْبُوضِ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون نهونا بصائر للناس, وهدى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب المربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن شأن قرنا فدقوا عليهم العور ومن قن تساويا في أهل مدينا تشنوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما قن تبجان بالصل إذا دينا ولكن رحمة من ربك لتمن رضوا من من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا مثل ما أوتي موسى أولم يتمروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبع, أتبع منكم صادقين. فإن لم يستجيبونك فاعلم أن من يستبعون أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هوله بغير هدى من الله إن الله لا يهزي القوم الظالمين ولقل وصلوا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يخلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يحتون اجرهم مرتين بما صبروا بِالْحَسَنَةِ السيئة بالحسنه السيئه ومما رزقناهم وَمِمَّا واذا سمعوا منه ولا ارضوا عنه وَإِذَا سَمِعُوا الله أَعْرَضُوا عَنْهُ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا ولكم أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ نبتغي لَوْ نَبْتَغِ وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمأننا ولكم أعمالهم سلام عليكم لا نسبغ جاهرين إنك, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتمين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخصر من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم بقرية بطّرت معيشتها، بطّرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، لم تُسكن من بعدهم إلا قليل وكنا نحن لحن الوارثين، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه أمها رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في يمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأبنوا ظالمون وما موتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خيرا وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لأخي كمن, كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أَيْنَ شركائي الذين كنتم تدعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغوينا كما غوينا تضغئنا اليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل العشر شرككم فدعوهم فلم يستجيبوا له وراءه العظيم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 من آمن وعمل صالحا فعساه ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويخلق ما, ما كان لهم خيرا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحسن وإليه ترجعون قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تغصرون ومن رحمته جعلنكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من قبله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركان أياب الذين كنتم تجمعون ونزعم من كل أمة شهدا فقلنا ما تبرهنكم فعلموا فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترضون إن قومك من قوم مسابق عليهم وتنام من القنوز ما إنما فاتح ما من مفاتحه لتنوب العصمة للقوة؟ إقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وتدري بما لا ك الله الدار لا خيرت ولا سنصيبك من الدنيا ولا سنصيبك من الدنيا وحش كما أحسن الله إليك ولن تغل الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم وَلَمْ يعلم أن, الله قد أهلك من قبله يعلم أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قبله من القرون من هو فَقَدْ منه مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ وَأَشَدُّ مِنْهُ المجرمون قال وَأَشَدُّ مِنْهُ على علم جَمْعًا وَلَا ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ قَالَ إِنَّمَا أوتيته عَلَى عِلْمٍ عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ يعلم اللَّهَ الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد من قوته من هو أشد من قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنبهم المجرمون فخرج عن قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أغضي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوترع ويلكم ثواب الله خير وقال الذين أوترع ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ينطان إلا الصابر فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينقرونه من دون الله فقسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينقرونه من دون الله وما كان من صَيرِين وَاصْلَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ لَا يفلح تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا في الأرض ولنفسادهم والعقبة للمستقيم. من جاء بالحسن فله خير منها ومن جاء بِالسَّيَّاتِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إلَى مَعَالِقُ الرَّبِّ وَمَا كُنْتَ تَرْجُونَ إليك الكساب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهرا للكافرين ولا يخذنك عن آيات الله بعد إذ إن أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا الله إلها آخر لا إله إلا إن هارك إلا وجهه لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحفظ وإليه ترجعون